فسأل فسأل العادل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما قل قنكم عبثوا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق فتعال الله